ان محمدًا عبده ورسوله صل اللهم على قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على خير العباد شفيعي هذه الامه يوم التناد ورض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم اما بعد فيا عبد الله عليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري واعلم عبد الله ان كل زاد عرضه النفاد الا تقوى الالهه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 زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا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 بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده فدرسنا هذا هو العاشر عندنا وترتيبا وهو ياتي ايضا في سياقه دروسنا التي عنوانها ولله الاسماء الحسنى واليوم مع اسم جديد هذا الاسم الذي يجعل هذه الحياه امرا مطلوبا من الجمال ولماذا تمضي حياتنا هكذا اه هو قدرنا ام نحن الذي صنعناه بايدينا وربنا عادل وربنا جميل لا يريد للحياه الا ان تكون جميله بل انه لا يكره البؤس والتباؤس هكذا يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاله الجميل الذي يحب الحياه الذي يحب الجمال بل انه خلق خلقه على مقصود الجمال حتى قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترحون هل نحن فشلنا ان نعيش الحياه هكذا؟ هل نحن فشلنا ان نغير صورتها؟ فنجعلها ابدا جميله والنبي صلى الله عليه وسلم يريدها جميله عندما يدعوك الى ان تبتسم بل انه لا يقول لك ان هذا التبسم هو في ذاته عباده ولا تحسبوا ان البسمه هي مجرد انفراجة في الشفتين انما صدقوني بها تنفرج الحياة كلها وبها ترسم السعادة على وجهك وبها تجعل الوجوه الوجود جميلة والشعر يقول وان من الشعر لحكمة هو عبء على الحياة ثقيل هو عبء على الحياة ثقيل من يرى الحياه عبئا ثقيلا هو عبء على الحياه ثقيل من يرى الحياه عبئا ثقيلا لماذا ننظر اليها من هذه النظاره التوداء ولماذا يكون سوء الظن هو الذي يحكمنا في حياتنا ولماذا سوء الظن يرتسم على وجوهنا في تجهم وتباس وتباءس وبؤ لماذا جعلناها هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال ولذا لما سئل رجل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هل كان كالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو رجل الجد الذي عاش حياته جدًا ابديه لم يعرف فيها هجله ولن يعرف فيها لغوه ما عاشها ساعه لغو وما طلب فيها هجله انما يقول الصحابي انما كان وجهك القمر نعم وجهك القمر والقمر هو عنوان الامل والقمر هو عنوان الجمال في هذه الحياه ولذا اذا اردنا ان نعبر عن جمال شيء فلا نجد شبها له الا ماذا الا القمر فاذا اردنا ان نعبر عن جمال شيء فلا نجد له شبها الا القمر فلماذا نظن على انفسنا ان نعيشها جميله والذي يتقرر ان نعيش الحياه من داخلنا ولذا قال القائل ومن كانت نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا ومن كانت نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا اذا انت الذي تصنع الجمال في هذا الكون ولذلك هنا دعوه من بريه ان يكون كل رجل منا صفلا لا اعني صفلا في عقله وانما اريدك رجلا هكذا ولكن اريد ما بين جوانحك قلب طفل تعيش الحياه بقلب طفل وقلب الطفل بريء قلب الطفل ابيض هكذا صدره فلتقل قلوبنا جميعا اخوه الاسلام هي قلوب اطفال تمضي في هذه الحياه ان نعيشها بفكره القباء الكبار وبقلب الصغار وان كنا في جسمان رجال وما احوجنا اخوه الاسلام الى حكمه الطفل في هذه الحياه حكمته هي تلك البسمه التي لا تغيب عن وجهه كثيرا حكمته هو ذلك القلب الذي لمجرد ان يكذب يزول غضبه في لحظه ودقيقه فيعود فرحا مسرورا مستبشرا اه ما اجمل حكمه هذا الطفل الصغير الذي يعيش الحياه بهذا القلب ولذلك لحظات حزنه فيها والمه هي لحظات قصيره قصيره قصيره الطفل لا يحزن طويلا الطفل لا يتشاءم في هذه الحياه ولذلك تراه يمطلق فيها والطفل حياته انطلاق وما الانطلاق الا عنوان الامل لانه يعيشها هكذا ارايتم كيف يعيش الحياه طفل انه يعيشها على حسب ما قال القائل كن جميلا ترى الوجود جميلا الطفل يعيشها بهذه الحكمة اخوة الاسلام ربنا جميل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال والذين حصلوا الجمال في جمال الصورة اخطأوا فليس الجمال هو جمال الصورة وان كان هذا نصف الجمال وربنا جميل جميل بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رايت ربي في احسن صوره وليس في الجنه جمال اعظم من النظر الى وجهه سبحانه وما اعطى شيئا احب اليهم من النظر اليه حتى انهم يدعون في دعائهم ليلا نهار واسالك لذة النظر الى وجهك هكذا كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا الله جميل وجمال ربنا سبحانه وتعالى في فعاله وما فعاله ربنا العف الاحسان المنة التفضل العدل الرحمة الحكمة افعال ربنا لا تخرج عما قلت كثيرا لا تخرج عن حكمه ابدا وهي في تمام المن والاحسان هي في الانعام كله حتى يبلغ بالانعام غايته وكماله اذا هذا هو ربنا الجميل سبحانه هذا هو ربنا الجميل الذي خلق الحياه جميله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن وحتى قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فلا تجد صوره اجمل من هذه الصوره ولذا لما كان ينظر في مراته جمالا قال صلى الله عليه وسلم اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي هكذا يكمل الجمال هكذا يكمل الجمال أو هذه حقيقته فحسن خلقي هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجمال الجمال هو غاية ومقصد في هذه الحياة حتى في السوب والنعج يسأله الرجل فقال وقال ان الرجل يا رسول الله لا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال هكذا يقول له الله يحب الجمال في ادنى صوره ولو كانت صوره الجمال في هذا النعل الذي لا يحمل اذا في هذا النعل الذي يبرق سرورا فيقول ان الله جميل يحب الجمال ولو تأملنا اخوة الاسلام في هذا الاسم ان هذا الاسم فهمه الدقيق يمكن ان يغير بنا وجه هذه الحياة لانه الاسم الذي يرسم بسمة عريضة على الشفاة لا تغيث ويجعل الحياة ابدا منيرة ليس فيها لحظات ظلام ان هذا الاسم هو الذي يضع في عقلك فكرا فكرا اقول ابيضا لو صح هذا التعبير لان من الناس من لا يحمل في راسه الا فكره سوداء وهذه الفكره السوداء لا تجعل الحياه قاسمه السهمه لا تنطلق الا من فكره سوداء ولذا لما قالوا خلعت القسواء وساء ظنهم بها ساعه مع انها بهيمه ليست انسانا ولا عاقلا فقال لهم ما خلقت القصواء فليحسن الظن اذا فالحياه لا تكون جميله الا بالظن الحسن فلا تسبق بالظن السيء تهمه وانما فليسبق الظن الحسن لان الظن الحسن هو الذي يجعل منها جميله فلذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء ومن ذلك لها بخلق انما حبسها حابس الفيل بل يمكنني ان اقول ان الشركه في هذه الحياه حقيقتها سوء ظن ولذا قال ابراهيم فما ظنكم برب العالمين هكذا قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ساء ظنكم ساء ظنكم بربكم انه لا يغفر ساء ظنكم بربكم انه لا يعفو ساء ظنكم بربكم انه لا يرزق ساء ظنكم بربكم فلا ترتفع ايديكم الى السماء دعاء وابتهال واتجهتم الى مقبورين واتجهتم الى اصنام الى تماثيل يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا هكذا ساء ظنهم وأهم من الظن السيئ الذي يجعل الحياه كئيبه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره في الاسلام يعني لا تشاؤم انها دعوه الى ان نعيش الحياه بتفاؤل ابدي ابدا ولذلك كان يذهب في التفاؤل عجبا ياتي سهيل ابن عمر فيقول سهل لكم من امركم كان ياخذ من الاسم صلى الله عليه وسلم التفاؤل لمجرد ان ياسى سهل ولما قال له رجل او قال لرجل ما اسمك قال حزن فقال لا ما ينبغي ان يكون اسمك حزنا حتى لا تعيش هذه الحياه بهذا الاسم لا تعيش هكذا ايها الرجل وانما فليكن اسمك سهلا لان هكذا ينبغي ان نعيش الحياه سهله لا نجراها شوكه ولا نجعلها معقده فقال له الرجل لا اغير اسما اسمانيه ابي فما غابت الحزونه عن وجهي ابدا فما غابت الحزونه بل انه كان ياخذ الفعل من الكلمه ولما يسال عن الفعل الحسن او في الحقيقه فعل حسن واين قدر الله فقال الفعل الحسن الكلمه الطيبه اذا الكلمه الطيبه تصنع الحياه الجميله تجعل الحياه جميله هكذا يقولها صلى الله عليه وسلم اذا فهذا الاسم يحمل دعوه الى التفاؤل هذا الاسم الذي يدعو دعوه صريحه الى بسمه على الشفاه لا تغيب ومن هنا قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ولم يقل بوجه باسم لان البسمه تغيب وتعود لكن الوجه الطلق هذا هو وجه المسلم على الحقيقه فلماذا التجاهم ولماذا التباطئ ولماذا التشاؤم هل هكذا خلق الله الحياة أم هكذا يجب أن نعيش الحياة أن أؤمن أنهما هكذا خلق الله الحياة بل قال الله تعالى في خلقها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ما خلق الله الحياة هكذا وما يبغي أن نعيشها هكذا ولذا لما قيل له هذه بنت وقال قد ولدت في الاسلام فاسميناها عاصيه فقال ولماذا تكون عاصيه لماذا بل يجب ان تكون جميله ويغير اسمها الى ماذا الى جميله بل انظر لما امراه حملت هذا الاسم اسم جميله جاءت معناها جاءت تخالع من زوجها ما لم تاتي به امراه في الوجود فتقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفره في الاسلام شوف حتى صراحهها كان ماذا كانت صراحه جميله انظروا كيف انصفت زوجها في اخلاقه وكيف انصف الزوجها في دينه مع انها التي جاءت تخارع ماذا تفتح وجاءت تضع السر العظم بين يدي مخالعتها انا اكره الكفره في الاسلام اكره الكفره اي كفران العشير انها حقا جميله في فعالها حتى ولو كانت فعالها هي الصلاح حتى ولو كان فعالها هو الطلاق انظروا كيف هذه المراه جميله التي جاءت نبيها صلى الله عليه وسلم ولذا يدعون الاسلام ان نجعل كل شيء جميلا ان يكون الصبر جميلا ان يكون الصراحه جميله ان يكون الصفح جميلا ان يكون الهجر جميلا مع ان الاجره امر مذموم ولكن بعضه محمود مع ان الصبحه يذهب بحقك في الحياه حقك المكفول بقول ربك وان عاقبت فعاقب بمثل ما عوقبت به ولكن لا يكون كل الصراح انما لا يكون الا جميلا شوف الصراح مع ان الصراقه خراب الدنيا ولكن يدعون الى ان نجعل من هذا الخراب شيئا جميلا فيكون صراحا جميلا الصبر وهو مر كاسمه ولكن يدعونا الى صبر جميل انظروا انه يريد لكل شيء في الحياه ان يكون جميلا الصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا فيه نعم فهذا يزيده مراره وتشكو لمن وتشكو من كن من يعقوب الذي تولى عنهم اسفا ويقول يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن ولما سئل في هذا قال انما اشكو بثي وحزني الى الله عند اذن يكون الصبر جميلا عند اذن تذهب مرارته من الحلق لانك اسمعت سامعا وناديت مجيبا لانك اسمعت سامعا وناديت مجيبا فلذا قالها يعقوب واذا بالصبر الجميل ياتي بهم جميعا على خير ما ياتي به الصبر ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق ارايت كيف يصبح الصبر جميلا مع اننا لا نعرف الصبر الا العلقم ولكن يكون جميلا عندما لا تكون الشكوى إلا لله ويكون الصفح جميلا عندما يكون صفحا على وفق قول رب العالمين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عندئذ تبرد شهوة الانتقام في القلوب وشهوة الانتقام لا تحرقه المنتقم منه وانما تحرق الدنيا كلها والانسان في شهوه الانتقام يحرق حتى يديه التي يشعل بها النار ولذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكه يدخل مكه بالصطح الجميل فيقول اذهبوا فانتم الطلقاء بل ويزيد في صفحك ان يقول من دخل داره فهو امن ومن يوسف يكون هو الذي قال واتوني باهلكم اجمعين وابو بكر من ورائهما وليعفو وليصفح لا يقطع النفقه عن مصطح يوما من الدهر هذا هو الصفح الجميل الصفح الذي لا يكون بعده انتقام السطح الذي ترسله في بطاقه احسان ومعونه صادقه لا تنقطع فعلها ابو بكر فعلها ابو بكر والرجل يرميه في عرضه وبراءه فراشه ولا تعلم تهمه اشنع منها ولو رمي الانسان بالكفر لكان ذلك اهون من ان يرمى في العرض وابو بكر يرسل بعدها صدق او الجميل الى الرجل يقول لا اقطع عنك النفقه يوما من الدهر هكذا الصرح الجميل والصراحه الجميل حتى في الخراب خراب البيوت وتقطع الارحام وتهدم الاسر وتهدد المجتمعات يقول فليبق الصراحه فإن كان الصلاح فليكن جميلة وكيف يكون جميلة ولا تنسوا الفضل بينكم هلا تذهب المرأة بفضل زوجها ولا ينسى الرجل فضل المرأة فإن ذهبت تقول مخالعة فالتقل لا أعتب عليه في قلق ولا دين وإن ذهب هو يسلقها فلا يحتمها حقا لها واتيتم احداهم قنطارا فلا تاخذ منه شيئا اذا هكذا تكون الحياه جميله يمكن ان نصنع من الليمون شرابا حلوا ما ان الليمون هو ذلك المز الحامض الذي لا يستساغ في الحلو ولكن ترى اذا مزج بماء بماء الايمان واذا مزج اذا مزج بسكر الجمال اصبح الليمون هو اعزب الشراب وابرده على القلوب واشهاه في الحلوك صدقوني الحياه لا يجب ان تمضي هكذا صدقوني ما خلقت الحياه هكذا صدقوني ما يجب ان تكون الحياه هكذا ولذا قال لك القائل اي يا هذا الشاكي وما بك داء اي يا هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا تعال بنا نلبس البياض ليصنع البياض تفاؤلا واملا في هذه الحياه تعال بنا نضع على اعيننا نظاره التفاؤل فننظر اليها نظره اخرى تعال وبنا نضع بين جوانحنا قلب طفل يعيش الحياه ببراءه لا تنقطع وببسمه لا تغيب عن شفتيه ساعه تعال وبنا نضع في عقولنا ظنا حسنا هذا الظن الذي جاء ذهب به رجل الى ربه وهو الحجاج ومن الحجاج الرجل الذي اتى عمرا حتى قال فيه بعض اهل العلم تسالون عن من الحجاج ما ترك حرمه الا وانتهكا ولكن الحجاج سبقنا جميعا سبقنا جميعا الى ربه بحسن الظن ان يقول ساعة موته يا رب حلف الاعداء ايمانهم واشهدوا انني من ساكن النار اي يحلفون على مغيبه ويحهم فما ظنهم بعظيم العفو الغفار انه الرجل الذي سبق الى ربي بحسن الظن واقول لكم من بعد الحجاج فما ظنكم برب العالمين ان يقول له الحجاج هذه الكلمات يودع بها الحياه ويستقبل بها اجله ويقدم بها على الله فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين اذن هذا هو الحجاج الذي يريدها ظنا حسن وان ساءت الفعال يوما من الدهر كن جميلا ترى الوجود جميلا هكذا قال القائل اقول قول هذا واستغفر الله لي ولك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 وقدوتي وحبيبي وإيماني صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين صل اللهم على خير العباد شفيعي هذه الامه يوم التناد وارض اللهم ان صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اما بعد فنبيكم صلى الله عليه وسلم جميل لم ينطق يوما من الحياه بكلمه تاسف يقول انس وقد عايشه وخدمه 10 سنين انا ما اسمع منه يوما من الدهر كلمه اوه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسد هذه الحياه بكلمه تافف واحده وكلمه التافف هي كلمه الكراهيه وكلمه التافف هي كلمه الكراهيه انظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع في الحياه كلمه اس واحده جعلها جميله وجه صلى الله عليه وسلم يوصف بانه كالقمر والصحابي يقول اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف ولماذا يكون كالسيف لانه نبي لانه رسول ولان اعباء الحياه كلها فوق راسه من عبئه الدعوه نعم الذي يحمله واي عبء لعل كباخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا من عبء هذه الحياة في أهل وولد وأزواجه كن تسعا أو فوق التس ومن ورائهن أولاد من عبء هذه الحياة جهادا ومقاتلة من عبء هذه الحياة الذي يعيشه في يهود ماكرين وفي مشركين متربصين في كل هذا وفي منافقين حاقدين كل هذا من حوله ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتغير فعا حتى لما غضب على كعب بن مالك يقول فاتسم لي اتسامة ماذا؟ المغضب حتى غضبه لم تفارق فيه ماذا؟ اتسامة حتى غضبه لم تفارق فيه اتسامة ولما غضب تراه يبتسم ولكن ابتسامته كانت تحمل شيئا من الغضب مع ان هذا هو وخط الغضب ولكنه بهذه الابتسامه يصنع الامل لكعب يا كعب فان كان الغضب مما مضى فخذ من ابتسامه الرسول ما ياتي ولذا لم ييئس كعب ان الله يغفر له ابتسامك صنعت الوجود الجميل لكعب ابن مالك اذكروا لو تجاهم في وجه كعب او استقبل كعبا بوجه الكراهية والتباعث فماذا يكون امر كعب ساعتها خاصة والمتربسون يرسلون رسالة رسالة الكفر والاستدعاء تقول لكعب قد بلغنا ان صاحبك قد جافاك ولم يجعلك الله بدار مذلة ولا هوان فلحق بنا نواسك انظروا ولكن ابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اعطت كعبا املا حتى ساعه الغضب يبتسم صلى الله عليه وسلم صدقوني كل مشكلات هذه الحياه مهما تعقدت يمكن ان تتحطم تنتحطم على شفتين باسمتين يمكن ان تمفرج منفرجت الشفتان بسمه وضحك ولذا قال لك القائل اي يا هذا الشاكي وما بك داء وما بك داء على الحقيقه كن جميلا ترى الوجود ماذا ترى الوجود جميلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ساحه في ساحه الحصار وهي ساحه ساعه الخوف ساعه البؤس ساعه الغضب ساعه الكراهيه ينزل الى الى الخندق وياخذ المعول بيديه وعنده يصنع الامل عندما يضرب الصخره باسم ربه ويقول لهم هذه قصور فارس هذه قصور الروم فلماذا لا ترى فوق الورد الا شوكه ولو تأملت لوجدت لو فوقه الندى قليلا لماذا لا يكون الورد الا شوكا وما فوقه الا الندى قليلا او ما علم حتى في طاعة الغضب والخوف والحذر الرسول يبتسم الرسول الجميل يبتسم ويقول للصحابة هذه قصور فارس هذه قصور الروم هذه قصور فارس هذه قصور الروم ولذا يقول لهم لا شؤم يقول لهم لا طيره في هذه الحياه لماذا نظن على انفسنا بسعادتين اثنتين من سعاده الدنيا وسعاده الاخره لماذا نريدها دارا واحده وقد جعلها الله دارين حتى قال من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه ما قال حياه بائسه ما قال حياه متشائمه هو انما قال حياه طيبه اذا هذه دعوه الى حق مشروع وهو حق السعاده في هذه الحياه نعم تصنعه بفكره جميله تصنعه بظن حسن بابتسامه على الشفاء بنظرة امل لا ترى الا الجمال في هذه الحياة ولذا رايت نبيك صلى الله عليه وسلم ما عاش البؤس ماذا ساعة من الزمان وما عاش التشاؤم يوما من الدهر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الجمال وان كان جمال الهيئه ولذا جاءه الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ان الله جميل يحب ماذا الجمال حتى كانت دعوه الجمال في الاسلام تقول خذوا زينتكم عند كل مسجد حتى في حال العباده والطاعه والقربه التي تقول ولبس اجمل ما عنده انه لا يجعل على الجمال لا يجعل على الجمال أجرا ومغفرة كما جاء في الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزياد ثلاثة أيام وزياد ثلاثة أيام ولذا انظروا ابن عباس أقبع على الخوارج فوجد هيئة الرسة ووجدت ثيابا مرحضة ودخل عليهم هو في هيئة الجمال فعتبوا عليه ما هذا ابن عم رسول الله ما كل هذه الزينه لان الناس يفهمون حقيقه الزهد خطا ويعتقدون انه ليس من زاهد في الحياه الا رجل جائع والا رجل حافل والا رجل اشعث اغبر والا رجل متجهم بائس في هذه الحياه هو ابن عباس يقول أيها الناس قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وانظروا إلى الخواج فإنهم مثل مضروب لأناس جعلوا هذه الحياة بائسة بائسة من الفكرة التي كفروا بها كل الناس فلم يبقى مسلم عندهم على وجه الأرض إلا هم حتى أفاضل المؤمنين لان هذه هي الفكره السوداء الفكره السوداء التي لا تقبل بشيء جميل في ماذا في الحياه حتى تذهب فتحطمك فتحطمه بالتؤم في حين نعم والسلفيه شيء جميل في حياتنا لانها دعوه الى الامر الاول دعوه ان نكون ابي بكر ان نكون عمر ان نكون عثمان ومن الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يسال كيف نعيش هذه الحياه على منهج وثبات كيف نعيشها فقال لهم ما انا عليه واصحابي لا تفلحون الا ان تكونوا ابا بكر الا ان تكونوا عمر الا ان تكونوا عثمان الا ان تكونوا ان تكونوا عليا وهذا هو السلفيه معنى هذه السلفيه معناه اخوه الاسلام ولكن لا تحملوها جريره رجل اي يكون كل طبيب لا يفهم ان كان طبيب لا يفهم اي يكون كل مهندس مرتش ان كان مهندس يرتشي لماذا قاعده الضلال التي تقول السيئه ماذا تعم ولماذا احمل خطا رجل او جريره اخر قد لا يكونوا من سلفيه على الحقيقه وانا لا اؤمن بتقارير صحفيه ولا اؤمن بتحقيقات اخباريه والصحافه عندي هي اكذب الناس بل ان الصحافه لا تكون صحافه الا ان تكذب والصحافه لا تكون صحافه الا ان تملك فن الاثاره والبلبله في المجتمع وهي التي أفسدت فكرنا جميعا فجعلت الفكرة في الرؤوس سوداء وجعلت التهمة أسبق من ماذا؟ من البراءة وجعلت الوجود كله سيئة هل رأيت الصحافة تهلل؟ هل رأيت الصحافة تشير إلى أمر طيب؟ إنها لا تأتينا إلا بأخبار ماذا؟ سوداء هل لو وقعت يوما من الدهر على خبر أبيض يقدم لنا في الحياه نموذجا للجمال ويقدم لنا في الحياه قدوه واسوه في الخير ابدا لا تكون اخبارها الا مقتل اخبارها الا افتضاح اخبارها الا تهمه اخبارها الا كذب ويا ويل الامه من صحافه أفسدت عليهم حياتهم ولذا قال الضحاك في الفتن الفتن تكثر فيها الاحاديث ويبقى المصحف عليه الغبار لا يلتفت اليه احد هذا هذه هي الفتن على الحقيقه فتنه الاحاديث اخوه الاسلام صدقوني ليست هذه السلفيه التي في رجل يذهب تحطيما وضربا بل ايدي السلفي ابدا بيضاء لا تمتد للناس الا مصافحه ولا توضع الا على الكتف ماذا رحمه هذه الايد لا يمكن ان تمتد بدم بل هي ابدا التي خرجت على الناس تقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه السلفيه هي الكلمه الطيبه السلفيه هي الدعوه العاقله السلفيه هي لسان العلم الناصر صدقوني لا تصدق الصحافة ولماذا نهلل كل هذا التهليل لجريمة أربعة أو خمسة هنا أو هناك ولم نرى الصحافة يوما من الذهر تغضب لله يوم أن خرج فاجر القوم يقول لو نزل ربكم من السماء لينتخب فليحمد نفسه أن يحصل على تبعين بالمئة هل قامت الصحافة بحملتها الإعلامية اعلم اسر هذا الرجل وقد بلغ جرمه في من في ربي غضبت الصحافه لميت مقبور ما لم تغضب للاله الحي البصير هذه هي الصحافه العمياء تغضب للميت المقبور وقد لا يكون هناك مقبور واكثر هذه القبور انما هي ماذا قباب على فراغ وهي التي افسدت علينا عقولنا هذه القبور فجعلت انظارنا تتجه الى اسفل الى ما تحت الارض ولا تتجه الى ما فوق السماء مع ان ما فوق السماء هو الاله السميع وما تحت الارض هو الميت المقبور الذي يقول الله فيه ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمع ما استجابوا لكم بل يقول لنبيه وما انت بمسمع من في القبور انظروا البدوي له حرمه في الامه عند الصحابه ما ليس لله حرمه كان البدوي اعز واكبر ويا ويل امه يا ويل امه من ائمه اخبر عنهم حذيفه انهم المضلون ويا ويل امه تقودها فتنه الاحاديث الى ما تقودها نعم اقول اخوه الاسلام اذن هذه السلفيه ما تسمعون وانا واحد ام تسبوا اليها فهل سمع مني احد منكم خطاب دم في يوم من الايام او سمع احد منكم كلمه تكفير من فوق عتبات هذا المنبر ساعه من الزمان ام كان خطابنا دائما ابدا هو خطاب ماذا العقد ام كانت كلماتنا دائما تنطق بكتاب وسنه ام كانت كلماتنا ابدا هي التي تحمل في طياتها الرحمه لا تحمل يوما في هذه الحياه دما ولا سودويه اقول ان الله جميل يحب ماذا الجمال فلتكن دعاوى الجمال في ثيابنا فنلبس البياض ناخذ منه الامل دعوه الى الجمال في لسنتنا فلا يخرج على لسنتنا خطاب التؤفف دعوه الى الجمال في وجوهنا فتنفرج دائما ببسمه تنير ماذا الحياه دعوه الى الجمال في ايدينا فلا تحمل الا كل خير للعباد دعوه الى الجمال في عقولنا فلا تكون فيها نظرة نظرة سوداء إلى هذه الحياة ولذا أقول أيا هذا الشاك وما بك داء كن جميلا ترى الحياة جميلة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ا اعني اعني اللهم هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجهد عليك الثقلان اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على النبي المختار والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر الله اغفر